اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعود بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به